بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك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 ماَا لَكُم لا تُم مِونَ بِالل وََّسول ييدوكم وَرسُون يَيدوكُم للتُم مِن مِ رَِّكم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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم مشراكم ذاباب ينادونهم الم نكن معكم اعروا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وترتبتم وغررت فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَكُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ 129. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الورور ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الأرض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ إِلَّا مَن كَتَبَ عَلَىٰ مِن قَبْلِ أَن ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كل مختال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 وقفينا على آخرهم برسلنا وقفينا بعيث بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في القلوب الذين اتنبعوا رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها وجعلنا في رحمه ورهبانيه بتدوى ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما ضاعوا حط رئايتها فآتي الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم innallahu ghafurur